بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقد اختلف في أصول أربعة أخرى وهي أي أنه ذكر الأصول المتفق عليها وهي أربعة الكتاب والسنة والإجماع وصحاب العدم صحاب العدم وهذا الاخير الرابع يعني جعله من المتفق عليه وبعضهم يجعله من المختلف فيه ذكرنا أن الاستصحاب أربعة أنواع استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الدليل الشرعي الأصلي حتى يريد الناقل واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي وهذه الثلاثة متفق عليها هذه الثلاثة متفق عليها بقي الرابع هو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع هذا مختلف فيه حينئذ يكون الاستصحاب هذا متنازع فيه بين الاتفاق والاختلاف فبعضهم جعله في المختلف فيه وبعضهم جعله في الأصل المتفق عليه وهنا المصنف لم يعد القياس من الأصول لذلك احتاج إلى رابع وهو أنه يكاد يكون قول الجمهور أن الأدلة الشرعية التي هي مصادر للتسريع أربع الكتاب والسنة والإجماع والقياس هو لم يعد القياس أصلا رابعا بنفسه لأنه كما سيأتي أنه يتفرع عن الكتاب والسنة لأن القياس لا يكون إلا بقياس على أصله وهذا الأصل لابد أن يكون الحكم قد ثبت بنص أو سنة حينئذ صار مرجع إلى الكتاب والسنة إذن لا يستقل بنفسه لا ولو لوحظ هذا لقينا أيضا الإجماع ينبغي أن يكون متفرعا على الكتاب والسنة ولا يجعل دليل مستقلا بذاته لماذا؟ لأنه لا إجماع إلا بدليل من كتاب أو سنة حينئذ صح يرجع الإجماع إلى إلى الكتاب والسنة بل بعضهم عدها واحدة هو الكتاب قال مصدر التشريع هو الكتاب لأن الكتاب دل على السنة والكتاب والسنة قد دل على الإجماع والكتاب والسنة والاجماع قد دلت على القياس إذن في الحقيقة هي شيء واحد وهو الكتاب والكتاب هو الذي أثبت حجية السنة والإجماع ثابت حجيته عليه بالكتاب والسنة والقياس ثابت بثلاث. لكن المصنفون لم يجعل الأصل الرابع المتفق عليه لأنه أيضاً هو متفق عليه مجمع عليه بين السلف قياس دليل مستقل برأسه لم يجعله أصراً وإنما جعل بدله الدليل العقلي في النفي الأصل وهذا مجرد ترتيب وإلا فالمعنى واحد وقد اختلف في أصول أربعة في الاحتجاج بها هل يحتج بها أو لا هل تثبت الأحكام الشرعية بها أو لا على خلاف منه من جعلها اصلا. يحتج به فحينئذ رتب احكام شرعية عليها ومنه النفى، نفى فنفى ما يتفرع عنها إذن هذه الأصول الأربعة ينبني عليها او الخلاف فيها خلاف معنوي لماذا لأنه يتوقف عليها إثبات الأحكام الشرعية وجودا وعدما فمن أثبتها اصلا بمعنى أنه تجعل مصدرا من مصادر التشريع تجعل مصدرا من مصادر التشريع حينئذ المسألة فيها كبير خلاف كبير وخلاف جوهري ومعنوي. وقد اختلف يعني عند الأصوليين في أصول أربعة هل يصح أن تجعل هذه الأصول الأربعة أو بعضها يجعل مصدر من مصادر التشريع كالكتاب والسنة فيستمد الفقيه منها الأحكام الشرعيه وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح هذه أربعة مختلف فيها هل هي أصول أم لا قال شرع من قبلنا أي الأصل الأول الذي وقع النزاع فيه بين الاصوليين وغيرهم شرع من قبلنا شرع من, من قبلنا يعني من الأمم السابقة هل يعتبر شرعا لنا أم لا وشرع من قبلنا ليس الخلاف فيه على جهة الإطلاق بل فيه طرفان وواسطة طرف مجمع عليه أنه ليس من شرعنا أو ليس بشرع لنا وطرف مجمع عليه أنه شرع لنا وواسطة هو محل محل الخلاف ولذلك نقول شرع من قبلنا على أربعة أنحاء. أربعة أنحاء يعني وراتبه أربعة شرع من قبلنا أو ما قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على نسقها يعني ثبت بطريق الكتاب والسنة أن هذا الحكم هو شرع لمن قبلنا انه كان في التوراة وفي الانجيل الآخري وقد دل شرعنا على أن هذا الحكم منسوخ على أن هذا الحكم منسوخ وحينئذ تكون هذه الأحكام الثابتة بشرع من قبلنا تكون خاصة بالأمم السابقة وهذا بالإجماع أنه ليس شرعا شرعا لنا مثاله قوله وخروا له سجدا له سجدا هذه كانت تحية إذا التقى بعضهم ببعض خر له ساجدا لكنه يعتبر حكما في شرع من قبلنا وبالإجماع أنه ليس شرعا لنا لماذا لحديث لا ينبغي أو ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ما ينبغي هذا أشد في التحريم ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد فحينئذ نقول هذا النص دل على ماذا دل على أن السجود لا يعتبر تحية في في شرعنا وهذا مجمع عليه مجمع عليه كذلك منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي هذا خاص بي بشرعنا وما وضع الله جل وعلا عن هذه الأمة من الأغلال والآصال التي كانت على تلك الأمة هذه منسوخة أيضا بالإجماع. بالإجماع كما في قوله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر نقول هذا محرم على من سبق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الملة السمحه فحينئذ وضع كل ما هو إصر وأغلال على من كان قبلنا إذن إذا ثبت بالكتاب والسنة أن هذا الحكم قد كان شرعا لمن قبلنا ثم دل شرع على أنه منسوخ في حقنا هذا بالإجماع أنه ليس شرعا لنا بالإجماع أنه ليس شرعا لنا الثاني شرع ما قبلنا وقد دل الدليل على أنه شرع لنا دل الدليل على أنه شرع لنا مثل ماذا؟ مثل القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر العين. كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس إذا هذا حكم وشرع من قبلنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر الآية حينئذ هذا دل على أن شرع من قبلنا أيضا هو شرع لنا وهذا بالإجماع ولا خلاف فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا لكن لا يستدل بشرع من قبلنا بل يستدل بأنه شريعة لنا بالآيات الواردة على أن القصاص هذا ثابت في شرعنا كذلك الصيام يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إذا الصيام مشروع لمن قبلنا بدليل الكتاب فحينئذ كتابته علينا وإيجابه علينا بالإجماع أنه شرع لنا ولا خلاف، إذن هذا النوع الثاني يقابل النوع الأول، وهو أن السابق أنه ليس شرعا لنا بالإجماع. هذا القول بأنه أول مرتبة الثانيه أنه شرع لنا بالاجماع الثالث شرع لم يذكر في شرعنا. شرع لم يذكر في شرعنا، لأن العبرة في الحكم بكونه شرعا لنا لابد له من مستند صحيح. فما أخذ من الإسرائيليات ولم يرد شرعنا بأنه شرع لمن قبلنا فهذا ليس بمصدق وليس بمكذب فليس شريعة لنا بالإجماع لماذا لورود النصوص الداله على أن الأخبار التي تؤخذ من بني إسرائيل لا تصدقها ولا تكذبها كما جاء في عدة أحاديث إذن هذا لم يذكر أنه شرع لمن لمن قبلنا لأن المسند في إثبات شرع من قبلنا هو أن يرد ذكره في الكتاب والسنة لابد أن يكون ثابتا بطريق صحيح وليس عندنا طريق صحيح في إثبات الشرائع السابقة إلا, إلا الوحي فما ثبت في الوحي أنه شرع لمن قبلنا حينئذ نثبت أنه شرع لمن قبلنا ثم يرد هل نسخ هل جاء ما يؤيد في شرعنا إلى آخره فما لم يذكر في شرعنا كالمأخوذ من الإسرائيليات هذا ليس شرعا لنا باتفاق ليس شرعا لنا باتفاق لذا نهين عن تصديق اهل الكتاب أو تكذيبهم لماذا لانه يحتمل إذا لم يذكر في شريعتنا انه شرع لمن قبلنا فحينئذ إذا صدق يحتمل انه كذب واذا كذب يحتمل انه, أنه صدق فحينئذ لما لم يثبت بطريق صحيح لم يجوز تكذيبهم ولا تصديقهم لم يجوز ولا ولا تصديقهم الرابع شرع لمن قبلنا بأن ذكر في الكتاب والسنه ولم يرد ما يدل على أنه شرع لنا أو ليس بشرع لنا ذكر في الكتاب والسنه على أنه شرع لمن قبلنا ولم يرد أنه ليس بشرع لنا أو أنه شرع لنا لم يرد أنه ليس بشرع لنا كما نسخ من الأصال والاغلال ولم يرد أنه شرع لنا كما جاء في القصاص والصيام هذا هو محل النزاع بين الأصوليين هل هو شرع لنا أم لا هل هو شرع لنا أم لا إذن طرفان وواسطه طرفان شرع لنا باتفاق شرع ليس شرعا لنا باتفاق وواسطه وواسطه لكن يخرج ماذا ما ليس مذكورا في الكتاب والسنة ويجعل في الطرف المنفي ويجعل في الطرف المنفي لأن المراحل الأربعة إثنان ليس بشرع لنا وهو فيما إذا دل الدليل على نسخه أو لم يذكر في شرعنا هاتان الحالتان بالإجماع أنهما ليس شرع لنا وما هو أو ما ثبت في شرعنا أنه شرع لنا كالصيام والقصاص هذا بالإجماع أنه شرع لنا إذا هذان طرفان متقابلان في الإثبات والنفي وكلاهما مجمع عليهما عند أهل العلم، بقي الواسط وهو ما لم يدل دليل على أنه شرع لنا أو ليس بشرع لنا ودل الشرع كتاب السنة على أنه شرع لمن لمن قبلنا هو الذي ذكره المصنفون قال شرع من قبلنا هذا الأصل مختلف فيه هل شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا أو لا فإن قلنا شرع لنا حينئذ نثبت الأحكام الشرعية بما دل عليه الدليل السابق وإن قلنا لا فحينئذ نقول لا تثبت به الأحكام الشرعية لا تثبت به الأحكام الشرعية وهو شرع لنا أي شرع من قبلنا وهو الضمير عود إلى شرع من قبلنا وهو شرع لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا شرع لنا؟ لأنه ما ذكر في شرعنا إلا من أجل العمل به لما يذكره الرب جل وعلا الأصل في القرآن أنه ما أنزل إلا من أجل أن يعمل به من أوله إلى آخره هذا هو الأصل ما بين الدفتين هذا الأصل أنه مأمور به وما أنزل القرآن إلا من أجل العمل به فكل ما يكون فيه ولم يرد نسخ فيه فحينئذ الأصل أن يعمل به هذا الأصل مضطرد فحينئذ من نفع نقول هو الذي عليه الدليل وليس من أثبت لأنه بالإجمع أن الأصل في إنزال القرآن هو, هو العمل وليس مجرد العلم فحسب، فحينئذ شرع من قبلنا إذا لم يدل شرعنا على أنه شرع أو ينفي، فحينئذ نقول الأصل العمل به، الأصل العمل به. لماذا؟ لأنه ما ذكر في القرآن إلا من أجل ذلك، إلا من أجل من أجل ذلك. يعني أن نعتبر به ونعمل بما تضمن من من أحكام. فهو شرع لنا، فهو شرع لنا. بعض من استدل بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله بعد ذكر الرب جل وعلا في سورة الأنعام عددا من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده, فبهداه مقتده هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لامته كما سبب كما سبق العاصر أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مأمورة به ايضا إلا بدليل يدل على الخصوصية وليس عندنا هنا وليس عندنا دليل كذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة إذن لابد من الاعتبار والاعتبار ما الذي يترتب عليه ترك العمل أو العمل العمل هو هذا الأصل فثمرة الاعتبار ثمرة التذكر ثمرة التعاقل فلا تعقلون فلا تذكرون بعد ذكر القصص يدل على ماذا يدل على أن هذه القصص التي ذكرت في القرآن عن أحوال الأمم السابقة ما ذكرت إلا من أجل العاملين والعمل هذا فرع عن عن الاعتبار عن الاعتبار كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قصة الربيع هذه مشهورة عند الأصوليين السن بالسن وهذا انما ثبت في شرع من قبلنا لأنه قضى السن بالسن وتلى الآية تلى الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وهذا لم يرد نص في شرعنا على اعتبار السن بالسن فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بشرع من قبلنا قد عمل بشرع شرع من قبلنا اذا شرع من قبلنا نقول وهو شرع لنا شرع لنا لكن عند الاستدلال نستدل به من حيث انه وارد في كتابنا او سنه نبينا صلى الله عليه وسلم لا من حيث انه شرع لمن قبلنا لاننا لا نحكم الا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحكم بما جاء به موسى او عيسى عليهم الصلاة والسلام لماذا لان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ناسخه لجميع الشرائع ناسخه لي لجميع الشرائع فحينئذ نقول نعمل به من حيث ان شرعنا اتى به لا من حيث انه شرع لما قبلنا ولذلك اصل الجعال عند فقهاء ولمن جاء به حمل بعير هذه وردت في قصه يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير قالوا الأصل في حل الجعالة هو هذا وهذا شرع لمن؟ لمن قبلنا ما لم يرد نسخه هذا واضح بين أن ما ورد نسخه فليس شرعا لنا بالإجماع ولا خلاف كوضع الاصال والأغلال التي كانت على من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها التميمي والحسن التميمي من أصحابه وهذا قول الجمهور قول الجمهور وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية لماذا قالوا أي نعم الأدلة السابقة والأخرى لا وهو قول الأكثرين وهو قول بعض الحنفيه تابع لما سبق والأدينه واحدة والأخرى أي رواية الأخرى على امام أحمد تقابل الأولى وهي أنه ليس بشرع لنا لذا قال والأخرى لا والأخرى لا يعني لا يثبت أنه شرع لنا وإن ثبت أنه شرع لمن لمن قبلنا لا وهو قول الأكثرين قول الأكثرين ونصب الأول إلى قول الأكثرين ونصب الثاني إلى قول الأكثرين لكن المرجح هو هو الأول لا وهو قول الأكثرين وهو قول الأكثرين يعني شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ليس بشرع لنا لقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج فكل نبي مختص بشريعة فكل نبي مختص ب بشريعة فكل نبي مختص ب قالوا إذن لا يكون شرع من قبلنا شرع لنا لا يكون شرع من قبلنا شرع لنا لماذا لأن الاصل الاختصاص الاصل الاختصاص بدليل قول لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا نقول الاصل في مدلول هذه الايه هو كما هو في ظاهرها أن لكل نبي شرعه ومنهاج يفارق غيره من الانبياء لكن لا يمنع ان يكون بعض الشرائع متفقه كما هي متفقه في الاصول في العقيده والتوحيد لا مانع أن تتفق في بعض الاحكام الشرعيه ولذلك لو نظر فيما هو مأخوذ من شرع من قبلنا في القرآن لعد قليلا لعد قليلا تعد على الأصابع فحينئذ نقول لا تعارض بين هذه الآية التي ظاهرها أن الله جعل لكل نبي شرعه ومنهاجة وبين أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا لا تعارض بينهما لماذا؟ لأن الغالب الأكثر الاستقلال كل نبي مستقل بشريعة ولا مانع من هذا أن يكون بعض الأنبياء قد استوى فيه مع غيره في بعض الشرايع في بعض الشرايع، ولكن قيل أو المرجح عند الأصوليين أن الخلاف هنا لفظي أن الخلافة لفظي لماذا؟ قالوا لأن من نفى قال ليس شرعا من قبل قد عمل به قد عمل به ولكن نسبه إلى شرعنا قال لأنه ما ذكر إلا من أجل أن يعمل به فحينئذ يكون الخلاف لفظيا لأن كلا القولين ماذا قد تفرع عليهم العمل بشرع من قبلنا قد تفرع عليهم من أثبت ومن نفى قد عمل بشرع من قبلنا إذن كيف يختلفون هنا الاختلاف في التأصيل هل نقول شرع من قبلنا أصل شرعي يعتمد في السنباط الأحكام الشرعية أو لا من اثبت وهو قول الأكثرين فحينئذ لا إشكال فقد عمل بما جاء به شرعنا وهو شرع لمن قبلنا ومن نفى قال لا ليس شرعا لنا ولكنه يعمل به أيضا لماذا؟ لأن شرعنا ما ذكره إلا من أجل أن يعمل به فنسبه إلى شرعنا ولم ينسبه إلى شرع من قبلنا إذا الخلف لغضي هذا هو الأصل الأول وهو شرع من قبلنا والصواب أنه شرع لنا شرع لنا على ما ذكرناه من محل النزاع يعني ليس مطلقا وإنما على تفصيل السابق وقول الصحابي الأصل الثاني من اختلف فيه هل هو أصل في التشريع أو لا؟ قول الصحابة والصحابة سبق تعرفه وحد الصحابي مسلما الرسول وإن بلا رواية عنه وطم قال قول الصحابة والأصل بالصحابة أنه معصوم أو ليس بمعصوم ليس بمعصوم ليس ليس بمعصوم إذن هو ليس ليس بمشرع من حيث هو ليس بمشرع من حيث هو من حيث ذاته ليس مشرعا لكن لا يلزم من ذلك نفي الحجية عن قوله لماذا لاحتمال كون القول مسندا إلى أمر خارج عن كونه صحابية فنفي العصمة عنه لا إشكال فيها وإثبات الحجية لقوله لكونه مسندا إلى أمر محتمل هذا أمر منفك عن الأول فحينئذ إذا قيل صحابي نقول الصحابي ليس بنبي وليس برسول وليس بمعصوم حينئذ إذا انتفت الرسالة والنبوة انتفت العصمة،, انتفت العصمة وثبت احتمال الخطأ لكن ثبوت احتمال الخطأ لا يلزم منه نفي الحجية عن قوله هذا ما أخذ ممن رأى أن قول الصحابي حج لكن بقيود ذكر المصنف بعضها وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف إذا لم يظهر له مخالف قول الصحابي له درجات وله احتمالات قد يحتمل او يظهر يكون ظاهره مما لا مجال للراي فيه قول الصحابي يعني الذي لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال صلى الله عليه وسلم وانما اسند اليه فظاهره انه من قوله هذا اذا ظهر عليه انه مما لا مجال للراي فيه فله حكم الرافع فله حكم الرافع فحينئذ لا يدخل معنا في هذه المسألة لماذا؟ لأنه صار مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم صار قولا حكما للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين إلى نقول هذا قول ابن مسعود أو له حكم الرافع له حكم الرافع لأن ما الذي أدراه عن الأمور الغيبية ما يدري هذا لابد أن يكون من جهة وحي كذلك ما روي موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه احلت لنا ميتتان ودمان الموقوف عند أهل الحديث صح من المرفوع لو قيل على المرفوع بقطع النظر عن الموقوف بقطع النظر عن المرفوع قول ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان حلت لنا هذا ليس من, من قوله وحينئذ لا يحتمل الرأي والاجتهاد نقول إذا كان قول الصحابي لا يحتمل الراي والاجتهاد حينئذ ثبت له حكم الرفع فصار حديثا فحينئذ يقدم على القياس وحينئذ إذا قابل عاما خصه وإذا قابل مطلقا قيده إذا يأخذ الحكم الأصل من جهة التقييد ومن جهة التخصيص والنسخ وإلى غير ذلك لماذا؟ لأنه صار قولا لمشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي إذا اشتهر ولم يظهر له مخالف إذا اشتهر قول الصحابة يعني قال قولا فاشتهر علمنا أنه اشتهر و ماذا ولم يظهر له مخالف من الصحابة لم يظهر له مخالف من الصحابة نقول هذا هذا الإجماع السكوت الذي اخذناه بالأمس قال البعض وسكت الآخرون ولم ينقل أن ثم من انكر واشتهر القول فحينئذ هذا إجماع سكوت على من يرى أنه حجه صار حجه ولا اشكال وعند الائمه الاربعه أنه حجه إذا ليس محلاً لي للنزاع قول الصحاب إذا خالفه صحابي آخر لأنه قال إذا لم يظهر له مخالف فإن ظهر له مخالف هل هو حجة؟ ليس بحجة ليس بحجة على صحابي آخر بالإجماع اتفاق أن الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم لا يصير قول بعضهم حجة على بعض بالإجماع وهل هو حجة على من بعده من التابعين فيجب تقليده لا محل نزاع محل نزاع إذن هذه ثلاثة أنواع لقول الصحابة الأول ما لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم الرافع. الثاني إذا قال الصحابة قولا وانتشر اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف هذا صار حجه حجة على قول بأنه إجماع سكوتي وهو إجماع سكوتي ينطبق عليه الحد الثالث إذا خولف إذا خولف فحينئذ يصير قول الصحابي ليس حجة على الصحابي الأخر بالإجماع الشيخ السلام رحمه الله يقول بالإجماع اتفاقا أنه ليس حجة على آخرين من من الصحابة ماذا بقي؟ قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ها. ولم يعلم هل اجتهر أم لا ومن مسائل الاجتهاد ومن مسائل الاجتهاد. مما للرأي فيه مجال مما للرأي فيه مجال هذا هو الذي فيه النزاع هل هو اصل في التشريع أو لا إذن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف هذا قيد ولم يثبت فيه اجتهار وكان في المسائل الاجتهادية فإن كان مما لا اجتهاد فيه ثبت له حكم الرفع يزاد عليه ولم يخالف نصا من كتاب او سنه ولم يخالف نصا من كتاب او سنه يذكرون هذا القيد انه لم يخالف نصا من كتاب أو سنة لكن ابو رحمه الله يمنع وجود هذا قل لو قيل لا وجود له لماذا لانه كيف يكون قول الصحابي يخالف نص من كتاب او سنه ثم لا يعلم له مخالف ممكن ما يتصور هذا لا يمكن أن يقال بأن الزمن الأول قد خلى عن قائل بالحق نلبط لأنه إذا صحابي خالف نص من كتاب أو ولم يعلم له مخالف معنىه لم يقل أحد بالحق فقد خلى ذاك الزمن عن ناطق بقول الحق لأن قول الصحابي إذا خالف كتاب أو حينئذ قوله ليس بسديد ليس بصائب خطأ طيب كيف لم ينكر كيف لم يذكر ما يقابل هذا القول إذا وجوده هذا متعذر وجوده متعذر لكن يذكر بعض الاصوليين أنه لم يخالف نصا من كتاب نو أو سنة وتصويره مع عدم العلم بالمخالف وجود مخالف هذا فيه, فيه صعوبة إذا عرفنا بهذه القيود قول الصحابي هل هو حجة أم لا هل هو حجة أم لا تثبت به الأحكام الشرعية أم لا فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه حجة حجة شرعية، لأن المسائل في المسألة في إثبات الأحكام الشرعية مطلقا سواء كان من الخلفاء الأربعة أو من غيرهم، وهذا قول جمهور أهل الحديث أكثر أهل الحديث على هذا. بل نسبه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الأئمة الأربعة إلى الأئمة الأربعة أنهم يرون أو شيخ السلام ابن تيمية نسبوه إلى الأئمة الأربعة أنهم يرون أن قول الصحابي بالشروط المتقدمة أنه يعتبر حجة في إثبات الأحكام الشرعيه يقدم على القياس اذا ثبت انه حجه يقدم على القياس قوله يقدم على القياس فيه مقدمه مطويه هي مقدمه مطويه وهي هذا من الاختصار ما... نعم ما اسمعك ما اسمعك اي نعم فروي أنه حجة فإذا عورض أو عارض القياس يقدم قول الصحابي على القياس يقدم قول الصحابي على القياس هذا متى عند التعارض عند التعارض لماذا قالوا لأنه إذا خالف القياس دل على ماذا دل على أن قوله معتمد على شرع معتمد على على شرع ولم ينقل ولم ينقل فحينئذ بعضهم حكم على هذا القول المخالف للقياس وقيل انه حجه اعطاه حكم الرفع اعطاه حكم الرفع والا القياس دليل شرعي وهذا مجمع عليه بين الصحابه فحينئذ اذا خالفه قول الصحابي فحينئذ ماذا يكون يكون قول الصحابي هذا قد اعتمد على حجه لم تنقل الينا فلذلك اعطاه بعضهم حكم التوقيف و ماذا والرفع فحينئذ دل على أنه توقيف من صاحب الشرع فيكون حجة لا لذاته بل لما تضمنه فقد تضمن ماذا؟ تضمن دليلا لم ينقل إلينا لم ينقل إلينا إذن الرواية الأولى أنه حجة أنه حجه فإذا عورض أو تعارض قول الصحابي مع القياس قدم على القياس فالقياس يؤخر وقول الصحابي يقدم لماذا؟ لأنه كالنص قول الصحابة إن لم نقل نص فهو كالنص والنص مقدم على على القياس ويخص به العموم ويخص به العموم وهذا محل إشكال لماذا لأنه إذا كان قول الصحابة حجة فإذا أخذ فيما لم يثبت فيه دليل من كتاب أو سنة فالامر سهل لا إشكال فيه ولكن إذا كان عندنا لفظ عام وعلق عليه حكم فحينئذ الأصل ما هو الأصل طرد الحكم في كل فرد فرد من أفراد اللفظ العام فحينئذ قد دل النص من كتاب أو سن على أن الفرد الذي ادعي أن قول الصحابي خصه ماذا أنه ثابت بالكتاب أو السنه أنه ثابت بالكتاب والسن وإذا كان ثابت بالكتاب والسن وحينئذ نكون قول الصحابي ليس مقدما على العام لأن العام بأحده محكوم عليه بما حكم عليه بالشرع فحينئذ يستلزم أن يكون كل فرد قد حكم بما حكم عليه الشرع فحينئذ تخصيصه بقول الصحابة هذا محله إشكال لأنه إذا أثبت به حكم شرعي لم يرد نصه في كتاب أو سنة نقول أمر سهل ولا إشكال لكن إذا ورد ولو بصيغة العموم نقول قد دل الكتاب والسنة على اعتبار هذا الفرض أنه داخل في حكم العموم حينئذ تخصيص هذا فيه فيه نظر إلا إذا أعطي حكم الرفع حينئذ ممكن أن يقال بل الأصل أنه يخصص العام لأنه صار كالحديث المرفوع وهو قول وهو ماذا وهو أي قول بالحجيه قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحلفية أنه حجة ويقدم على القياس وهذا لا إشكال فيه وأما يخص به ويخص النسخه الاظهر يخص به العموم هذه عبارة ابن قدامة في الروضة ويخص به العموم والأصح لا أنه لا يخص به العموم إلا إذا كان له حكم رافع لأن النصوص كما عبر الشيخ الأمير رحمه الله في المذكرة لأن النصوص لا تخص باجتهاد أحد النصوص لا تخص باجتهاد أحد بارتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها وليس قول الصحابة حجة على اللفظ العام بل العكس هو هو الصواب هو ما الدليل؟ قالوا استدل من قال بحجيتها مطلقا يعني حجية قول الصحابة بثناء الله تعالى عليه كنتم خير أمة أخرجت للناس وقوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه إذن هذه ايات تدل على ماذا على أن الصحابه اولى بالاتباع من غيرهم ولا تدل بنصا على ان اقوالهم حجلا وانما شاهد التنزيل وعلم التاويل وعلم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه غيرهم فحينئذ نقول هم اولى بالاتباع هم اولى بالاتباع وان كان بعض يستدل بحديث اصحابك النجوم لكن هذا حديث ضعيف جدا وقيل مكذوب موضوع قال ويروى خلافه ويروى خلافه يعني خلاف القول السابق أنه بحجة ويروى خلافه أي ليس بحجة ليس بحجة لجواز الخطأ عليهم كغيرهم ليس بمعصومي ليس بمعصومي لكن الذي جعل من يقول انه حجة ذكرناه في الأول ليس باعتبار الصحابي صحابي إذا نظرنا إليه إنه صحابي ليس بمشرع نقول نعم ليس بمعصوم وهذا مجمع عليه. حتى من قال ان اقوالهم حجه بشرطها السابق يعلم ان الصحابه ليس بمعصومين ليس بمشرعين وانما العصمة للانبياء والرسل حينئذ كيف يقول مع هذه المقدمه أن الصحابه غير معصومين ثم يرى ان اقوالهم حجه بشرط السابق نقول لا هنا نظرا الى القول وهو أثر الصحابه أثر الصحابه لما اعتضد بما يقوي انه معتمد بما يقوي انه معتمد على اصل شرعي فحينئذ قال بحجتي قال بحجتي ولذلك يقال انه حجه ولكن ليست قطعيه بل ظنية ليست قطعيه لان لو كانت قطعيه لا يجوز خلافها لا يجوز خلافها بل قد يبدع من من خالف لكن اذا كان حجه ظنيه فحينئذ لا لا مانع من مخالفتها لا مانع من خلافه أي أنه ليس بحجه لجواز الخطأ عليهم كغيرهم ولم تثبت عصمتهم وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي قولي الشافعي يعني في مصر واختاره أبو الخطاب ونسبه إلى الجمهور إلى الجمهور دعوة النسبة إلى الجمهور هذه الكل يأخذ فيها ويعطي ولكن العبرة بالأقوال ومستند الأقوال وإلا اذا نسب القول إلى الجمهور يقول الجمهور ليس بدليل شرعي حتى يقول القول أو غيره لا الجمهور كغيرهم لم تثبت عصمتهم العصمة ثابتة للاتفاق اتفاق كل علماء العصر على قول أو على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ثبتت به العصمة أما ما عداه ولو قيل انه جمهور أهل العلم ولذلك الشوكان فينا أو ولا يهولنك صياط الجمهور وكلمة قريب من هذه يعني خالف ولا يعني تلتفت إلى كلمة الجمهور لكن ينبغي أن يقيد يعني خلاف الجمهور لا بأس لكن ينبغي أن يقيد به لأن عندما يقال ان هذا القول عليه أكثر علماء الأمة وأكثر وتباع المذاهب الأربعة إن يتأنى الطالب وينظر ويستشير ويشاور أهل العلم ليس بمجرد كل مرة قوله وكتبه وسطره وأشاعه دون أن يرجع إلى اهل العلم كبار كما هو حاصل الآن من الفوضى ونحوها فنقول لها الخالف الجمهور لكن بدليل شرعي واضح بيه بدليل شرعي واضح بين مع التأني والنظر ومشاورة أهل الأيد وإلا كما يقول الشوكان رحمه الله يهولنك صياط أو صوت الجمهور وقيل الخلفاء الأربعة يعني خص بعضهم قول الصحابي بأنه حج إذا كان الذي اتفق عليه الخلفاء الأربعة يعني إذا أجمعوا على قول فهو فهو حج ما عداه فلا يعني الخلفاء الأربعة ظاهره ولو كان هناك خلاف إذا علق الحكم بأن قول الصحابي حجة إذا كان من الخلفاء الأربعة فيما إذا اتفقوا عليه ولو كان ثم مخالف نقول هذا قول والسند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فحينئذ دل على ماذا عليكم هذا اسم فعل أمر اسم فعل أمر حينئذ يقتضي ماذا يقتضي وجوب اتباع الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ولذلك لما أحمد ما يرى أنه يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة هم الخلفاء الراشدين وقيل أبو بكر لكن من حيث الحجية هذا أمر آخر كون الناظر لا يخرج عن اقوالهم يختار من أقوالهم هذا شيء وكون يحتج به على غيرهم فيظلل ويبدع ونحو ذلك نقول هذا الشيء آخر ولذلك كان ابن عباس يخالف يخالف بعض الصحابة ولو كانوا من أئمة الأربعة وقيل أبو بكر وعمر فقط إذا اتفقا على قول فهو حجة ومعدهم فلا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أبي بكر وعمر إذا هذه أقوال أربعة في مسألة قول الصحابي وعلى ما ذكرناه عن ابن قيم رحمه الله تعالى أن الأئمة الأربعة وحكي أنه مذهب جمهور أهل الحديث بالشروط السابقه أنه يعتبر حجة يعتبر حجة. اما تعليقه على أم الأربعة فقط أو أبي بكر وعمر هذا مخالف للقول السابق مخالف للقول السابق نعم الاولى عدم الخروج ولا إشكال في هذا فإن اختلف الصحابة على قولين على قولين يعني مسألة فيها قولان مثل مسألة توريث الجد مع الاخر يرث لا يرث قولان يرث لا يرث لم يجز للمجتهد الأخذ باحدهما إلا بدليل. وقبل ذلك يقال إنه لا يعتبر أحدهما حجة على الآخر بالإجماع. نقل شيخ الاسلام الإجماع على ذلك أنه لا يعتبر قول الصحابي حجة على قول صحابي آخر أو على صحابي آخر. فإن اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فليس قول أحدهما حجة على الآخر بالإجماع. لم يجز للمجتهد الأخذوا بأحد القولين من دون دليل لابد أن ينظر في دليل كل قول لابد أن ينظر في دليل كل قول لماذا؟ لأن السابق الذي ذكره أهل العلم كون حج او لا هذا بشرط عدم المخالف فإن انتفى هذا الشرط انتفى الحكم المترتب عليه وهو أنه ليس بحجة فإذا لم يكن بحجة ماذا يحصل؟ يكون قول الصحابة كغيره وتنظير بعضهم أنه قول الصحابي مع الصحابي الآخر إذا تعارضا ليس بأولى من دليلين تعارضا في الكتاب والسنة إذا كذلك إذا تعارض كتاب وسنة ولم يمكن الجمع ماذا نطلب نطلب المرجح لابد من ترجيح خارجي، وقول الصحابي مع قول الصحابي هل نتبع واحدا منهما دون دليل مرجح نقول نعم جعلنا تعارض القولين من الصحابيين أعلى وأقوى من تعارض دليل في الكتاب والسنه وهذا باطل وإنما لابد من النظر في قولي الصحابة من جهة ترجيح قول أحدهما على الآخر ويكون بالدليل لا بالتشهي والهوى واضح هذا لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما يعني بأحد القولين من, من دون دليل إلا بدليل إلا بدليل يعني مرجح لماذا؟ لأنهم إذا اختلفوا ليس بحجة بعضهم على بعض، فضلا عن عمّا بعده. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله ما لم ينكر يعني كأنه صور المسألة لها حالة لها حلال يتعارض قولان هذا يقول بعض الصحابة بقول ويقول الآخر بقول الآخر. وقد ينكر أحدهم على الآخر. وإذا لم ينكر حينئذٍ الأحناف يرون أنه تأخذ بأي قول. وإذا أنكر أحدهم على الآخر حينئذ لا لا تأخذ إلا بدليل شرعي لا تأخذ إلا بدليل شرعي وهذا ليس عليه دليل وأجازه بعض الحنفية يعني تقليد الصحابي مع وجود الخلاف الأخذ بأحد قولي الصحابة دون دليل جوزه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله إذا قيل القولان أطلق القولان ولم ينكر لكن كيف قال لا ينكر؟ لأن القول الثاني يستلزم إنكاراً الثاني قول الثاني يستلزم إنكار قول الأول القول الأول يستلزم إنكار قول الثاني لأنه إذا قال بأن الشيء محرم هذا يستلزم أنه ينكر على من قال به الإباحة أو الكراهة وإذا قال انه مباح يستلزم الانكار على من رأى الوجوب حينئذ كل منهما نقول معارض للآخر معارض للآخر واجازه بعض الحنفيه والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله فان انكر فان اذن ليس له أن ياخذ باحد القولين والصواب انه لا بد من الدليل لا بد من الدليل اذا اختلف الصحابه لا من النظر في الادب ثم الاصل الثالث الذي اختلفوا فيه الاستحسان الاصل الثالث هو الاستحسان هل هو دليل شرعي يصح إثبات الاحكام الشرعيه بها ام لا والاستحسان لغة كما ذكره الأصول عد الشيء حسن استحسنت الشيء إذا عددته حسن إذا عد الشيء حسنا. تقول استحسنت كذا إذا اعتقدت في قلبك أنه حسن أنه حسن وهو أي الاستحسان في الصلاح الاصوليين العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص العدول بحكم المساله العدول بمعنى الميل تميل او يميل المجتهد أو الناظر عن حكم المساله عن نظائرها الى قطعها عن نظائرها لكن بدليل خاص لكن بدليل خاص يعني تكون المساله الاصل فيها انها يحكم فيها بحكم نظائرها ولكن لا تقطع عن نظائرها لكن لابد بد يكون لدليل خاص لابد بد يكون لدليل خاص العدول بحكم المسألة عن نظائرها يعني قطعها عن نظائرها لدليل خاص ولذلك عبر بعضهم العدول عن حكم شرعي العدول عن حكم شرعي يعني عن حكم شرعي اقتضاه دليل شرعي اقتضاه دليل شرعي في مسألة ما وحادثة ما الى حكم آخر فيها وهذا العدول لابد بد وان يكون مستمدا أو معتمدا على دليل شرعي من كتاب أو سنه واذا نظر بهذا المعنى حينئذ صار الاستحسان ترجيح دليل على دليل ولذلك انكر استقلاله وافراده عما سبق لأنه داخل في ماذا في كل ما سبق اذا جاء اللفظ عاما فالأصل في الحكم المعلق والمرتب على اللفظ العام أن يصدق على كل فرض فرض من أفراد العام يأتي دليل ويستثني صورة أو حادثة لا ينطبق عليها الحكم المرتب على اللفظ العام هذا اسمه استحسان العدول عن بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص, لدليل خاص نقول هذا داخل فيما سبق وليس بمستقل لذلك انكر بعضهم جعله دليلا مستقلا وهذا لا خلاف فيه كما سيذكره مصنفون عن احمد وغيره فهو في الحقيقة ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح شرعي وباب التراجيح هذا لا ينكره لا ينكره احد لدليل خاص من كتاب او سنه اذا قطعوا الصوره أو عن نظيرها بسبب دليل وهذا الدليل سمى عند سند الاستحسان سند الاستحسان مثل ماذا بيع التمر بالرطب حرام بيع التمر بالرطب حرام والعرايا ما حكمها جائزه إذن العرايا نقول عدول بحكم المسألة عن نظائرها الأصل فيها التحريم فاعطيت الاباحه ونظائرها وبيع التمر بالرطب لانه ربا فحينئذ السثنية هذه المساله وهي بيع العرايا لماذا لدليل خاص إذا نقول هذا من باب الاستحسان او انه ثبت بدليل خاص ثبت بدليل خاص لماذا يسمى استحسانا قال القاضي يعقوب الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه بدليل شرعي تركت الحكم حكم الربا او التحريم في العرايه لدليل خاص فاثبتت حلها فاثبتت حلها قال الحكم أو الاستحسان أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه لكنه بدليل شرعي ثم قال المصنف وهذا لا ينكره أحد هذا باتفاق مجمع عليه أن النص إذا دل نص آخر على عدم اعتبار ذلك الحكم السابق في حادثة ما فإنه يعدل بذلك الحكم عن نظائره فيقطع عن نظائرها هذا لا خلاف فيه إذا لماذا يعد دليلا مستقلا؟ وهذا لا ينكره احد اي الاستحسان بهذا المعنى متفق عليه وليس مذهب احمد رحمه الله تعالى فقط ثم قال وقيل يعني في تعريف الاستحسان وقيل في تعريف الاستحسان دليل ينقضح في نفس المرتشد لا يمكنه التعبير عنه وقيل دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه المعنى الاول هذا متفق عليه تفسير الاستحسان بانه العدول الميل بحكم المساله عن نظائرها لدليل خاص بها هذا لا خلاف فيه بين الائمه ولكن فسر الاستحسان بمعنى اخر بمعنى اخر ولذلك جعل الاستحسان هذا من الالفاظ المجمله لماذا لانه يحتمل معنى حقا ويحتمل معنى باطلا فالمعنى الحق وهو ما ذكره اولا فالاستحسان له معنيان معنى هو حق ومعنى هو, هو باطل هو باط المعنى السابق العدول بحكم المسأل نظيرها هذا حق ومتفق عليه ولذلك قال المصنف هذا لا ينكره لا ينكره أحد وقيل في حده وهو معنى فاسد دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه دليل إذا هو دليل انقضح في نفس المجتهد يعني حدثته نفسه بذلك الدليل عبر عنه ايتي به قال لا استطيع كيف يكون دليلا؟ ولا يمكن التعبير عنه لعلهم من إلهام صفية وليس بشيء يعني هذا الاستحسان بهذا المعنى ليس بشيء ليس بشيء لماذا؟ لأنه لو كان دليلا فحينيذي الدليل إما كتابه وسنة وإما أن ينطق به فيدل على النص بعينه بلفظه وإما أن يدل على فحواه فحينيذي نقول إما أن يدل على المنطوق أو على المفهوم وهذا يكون بالنطق باللفظ فإذا قدح في نفسه دليل ولم يمكن التعبير عنه يقول هذا ليس بكلام فإذا لم يكن كلاما حينئذ انتفت الأدلة كلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذا ليس واحدا منها ولذلك هذا باطل وإذا ورد عن السلف الطعن في الاستحسان فمراده في مثل هذه المعاني لذلك الشافعي رحمه الله اشتهر عنه من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع لماذا؟ لأنه لو كان بالمعنى السابق شرع بحكم الشر لم يستحسن من نفسه وإنما اعتمد على الدليل الشرعي ولكن لو انقضح في نفسه دليل ولم يكن التعبير عنه وإنما يتكلم بالأحكام الشرعية يعني يمكن التلفظ من الحكم الشرعي وإذا قل له عبر عن دليل قل لا يستطيع هذا تناقض هذا هذا تناقض وليس بالصحيح إذا هذا فاسد فلو أثبتت الأحكام الشرعية بمثل هذه الأوهام وهذه الإلهامات نقول هذا باطل هذا استحسان باطل وينزل عليه قولوا الشافعي وغيره وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله هذا اطم لماذا لان العقل ليس مشرعا ليس ليس مشرعا وانما العقل يستعمل في درك المعاني فقط ليس بعض هذه وظيفه العقل لكن هل يستقل العقل دون نظر في الكتاب والسنه فيصدر أحكام شرعيه حلال وحرام نقول لا ليس العقل مصدر من مصادر التشريع العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع والهوى ليس مصدرا من مصادر التشريع وحديث النفس ليس مصدرا من مصادر التشريع محصورة في الوحي محصورة في الوحي فقط فكل ما كان في الوحي فهو من الدين وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين قاعده كل ما كان من الوحي فهو من الدين فإذا جاء شيء ليس من الوحيين حين نحكم عليه بأنه ليس من الدين ولو كان بالعقل ولو ادعى أصحابه أنهم أرباب العقول وأنهم إلى خير كما هو طريقة الفلاسف وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة يعني الاخير هذا لكن هذا باطل لا يثبت عن أبي حنيفه رحمه الله تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أين هذا من هذا؟ لورود الآية في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول لكن ليس بعقله لأن اتباع أحسن القول هذا يكون بما دل عليه القول وليس بما استقل به العقل وهنا يقال ما استحسنه المجتهد بعقله إذن عقل صار مصدرا فيتبعون أحسنه يعني أحسن القول وأحسن القول إنما يكون ماذا إنما يكون لفظا يعني مصدره الكتاب والسنة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه يعني هذه مسألة وقع فيها استحسان دون دليل شرعي لكن الاستدلال هنا كما ذكرناه سابقا نحن في باب الأصول فلا تثبت الأصول بالأحكام الفرعية كدخول الحمام قد مسألة فرعية أراد أن يثبت بها حكما اصليا وهذا خلاف الأصل وإنما تثبت الأصول بالأدلة الكليه العامة والفروع تنزل على تلك الأصول فحينئذ نستنبط تلك الفروع من تلك الأصول أما أن يؤصل على فرح فهذا خلاف العصر، كدخول الحمام بغير تقدير أجرة للماء المصبوب ولا للزمن وشبهه قالوا كشرب الماء من ايدي السقائين من غير تقدير أجرة كل ما تعارف عليه الناس كل ما تعارف عليه الناس فحينئذ إذا لم يعين له شيء معين من ثمنه ونحوه قالوا هذا دليله للاستحسان نقول لا ليس ليس دليله للاستحسان بل عموم قوله تعالى عموم قوله تعالى واحل الله البيع وهذا عقد والثمن ونحوه إذا كان العرف مضطردا في شيء ما فحينئذ الشرط العرفي كالشرط اللفظي فعدم التقدير في مثل هذه المحقرات عند الناس لا لكونها مستحسنة من جهه الشرع لا نقول هو عقد الآن الاجر عندما تركب سياره مثلا قد لا تتفق معه على اجره معينا نقول لا الشرط صحه عقد الايجاره ان يكون الثمن معلوما فتمشي معه تعطي 10 على حسب المكان نقول عشر هذه من اين ما الذي دل عليه هل هو الاستحسان او لا لا ليس ليس بالاستحسان لماذا لان العرف قد دل ان الثمن اذا كان معلوما فحينئذ صارك الشرط صار كشرط لأنه صار مضطرد في كل الأحوال حينئذ ينزل الشرط العرفي منزلة الشرط اللفظي كأنه اتفق معه مباشرة وإلا صحة الاجاره لو قلنا الثمن مجهول ولم يجعل الشرط العرفي كشرط لفظي نقول الاجاره باطله هذه وأنت آثم ركبت مال غيرك دون إذن وهو أخذ العشر بطلان يعني المال يكون حرام في حقه لماذا لأنه أخذه بغير وجه شرعي ولا يحل أن ينقل مال من جهة إلى جهة إلا على وجه شرعي وهذه وقعت على وجه باطل وليس بشرعي لكن نقول الأصل أنها عقود وهي داخله في قول تعالى وحل الله البيع فهي من العقود التي أباحها الله والإطراد العرف كالشرط اللفظي وشبهه مثله يعني كل ما اطرد العرف على عدم تقديره فليس من باب الاستحسان وإنما هو عقد صحيح وروعي فيه عدم العلم بالثمن العرفي فقط ثم قال والاستصلاح يعني الأصل الرابع الذي اختلف فيه الأصوليون هل هو أصل للتشريع أو لا الاستصلاح الاستصلاح استفعال طلب الصالح فكل ما فيه صلاح فإنه مشروع وما ليس كذلك فلا الاستصلاح ما هو الاستصلاح عرفنا الاستصلاح باللغة طلب الصالح أو طلب الصلاح ذاك اوذا وهو اتباع المصلحه المرسله اتباع المصلحه المنصره المصلحه مفعل كمنفعه من جهة المعنى والوزن من جهه المعنى والوزن يعني المنفعه مصلحه وزنهما واحد ومعناهما واحد والمرسله هذا مفعلة اسم مفعول من الارسال والمراد به الاطلاق المراد به الاطلاق يعني هذه المنفعه التي إذا ثبتت ثبتت الأحكام الشرعية معها هذه المصلحة مطلقة مطلقة عن أي شيء عن اعتبار الشرع لها أو الغائها. عن اعتبار الشرع لها أو الغائها. فحقيقة المصلحة المرسل ان يقال المصلحة من حيث هي من حيث هي على ثلاثة أنحاء ثلاثة مراتب مصلحة قد اعتبرها الشرع يعني جاء الدليل على أنها مصلحة معتبرة فرتب الحكم الشرع عليها فكل أمر في الشرع واجبا أو ندبا فهو متضمن لمصلحة لأنه كما سبق مرارا أنه لا يأمر الشارع إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة فالصلاة نقول هذه فيها مصلحة تعلق القلب الله عز وجل إلى آخره فنقول هنا ثبتت المصلحة واعتبرت من جهه الشرع بدليل أمر الصلاه لما وجدت المصلحة أمر بالصلاه فصارت المصلحه هنا مقتضيه للصلاه هل اعتبرها الشرع نقول نعم بدليل الامر إذن هنا مصلحة معتبره من جهه الشرع يقابلها مصلحه ملغات ملغات من جهه الشرع يعني دل الدليل على عدم بطلانها على بطلانها دل الدليل على أنها غير معتبره بل هي ملغية ملغاة شرعا وهذه المصلحة سميت مصلحة من من ماذا من أي حيثية ليست من جهة المصلحة من حيث هي وإنما باعتبار الناظر فالخمر فيها مصلحة عند شاربها ليس كذلك لكن جاء الشرع فأبطل تلك المصلحة فأبطل تلك المصلحة نقول ماذا؟ هذه المصلحة ملغاة فذلك الفوائد فوائد الربا هذه فيها مصلحه تضع مائه ألف وانت جالس في البيت تاتيك فوائد نقول هذه مصلحه او لا مصلحه باعتبار الشخص نفسه نقول هذه المصلحه ملغاه اعتبر الشارع ماذا ضدها وهو النهي عن عن الربا فلما نهى عن الربا علمنا ان هذه المصلحه ملغاه فلما حرم الخمر علمنا ان المنفعه المترتب عليها قال فيها منافع للناس علمنا أن المصلحة المرتبة على الخمر ملغات إذن متقابلان مصلحة معتبرة جاء الشرع بتقريرها وتثبيت الاحكام وتفريع الاحكام عليها ومصلحة ملغات النوع الثالث مصلحة مرسله مطلقة مطلقة عن ماذا؟ لم يرد ما يعتبرها ولم يرد ما يلغيها هذا البحث فيها الآن المصالح المعتبرة شرعا هذا لا اشكال فيها متفق على اعتبارها والمصلحة الملغاة شرعا لا شك في اعتبارها من حيث ترتب الأحكام المنهية عليها وأما المصلحة المرسلة التي أطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء لم يقيدها باعتبار ولا الغاء. هذا الذي سيذكره المصنف هنا قال الاستصلاح اتباع المصلحة المرسلة المراد اتباعه ما هو بناء الفروع على ذلك العصر، لان اتباع المصلحه المرسله سارة اصلا شرعيا تستمد منه الاحكام الشرعيه اتباع المصلحه المرسله حينئذ ينبني عليه تفريع الاحكام على ذلك العصر، وهو المراد باتباع المصلحه المرسله والمراد باتباعها بناء الفروع على مقتضاها التي تحقق نفعا للعباد تحقق نفعا للعباد وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من جلب منفعه أو دفع مضرة لأن المصلحة قد تكون في جلب المنفعة وقد تكون المصلحة في دفع المضرة وهذا يكاد يكون تعريف للمصلحة تعريف عام للمصلحة التي لا خلاف فيها بين الفقهاء أنما جلب المنفعة ودفع المضرة فهو مصلحته فهو مصلحته. ثم تنقسم باعتبار الشرع لها أو إلغائها أو عدم اعتبارها ولا إلغائها إلى ثلاثة, أقسام. إلى ثلاثة أقسام من غير أن يشهد لها أصل شرعي هذا أخرج ما اعتبرها الشرع وأخرج ما الغاها الشرع يعني المصلحة التي الغاها الشرع أخرجها بقول من غير أن يشهد لها أصل شرعي وقوله من غير أن يشهد لها أصل شرعي ايضا أخرج المصلحة المعتبرة إذا بقي ماذا المرسلة من غير أن يشهد لها أصل شرعي ما المراد هنا بنفي الأصل الشرعي المراد به نفي الدليل الخاص نفي الدليل الخاص يعني لم يرد بشأنها دليل معين خاص في إثباتها أو الغائها. وإنما ثبت اتباع المصالح المرسلة بالدليل العام الدليل الكلي وهو قواعد ومقاصد الشريعة عمومات الشريعة ومقاصدها هي التي دلت على المصالح المرسلة فهذا دليل كلي عام فكل ما دلت المقاصد الشرعية على أنه مصلحة قلنا هذا مصلحة مرسلة مصلحة مرسلة حينئذ في جلب منفعه أو دفع مضره من غير أن يشهد لها أصل شرعي أي نص معين باعتبار ولا إلغاء ولكنها تفهم من مقاصد الشريعة وعموماتها من مقاصد الشريعة وعموماتها وهذه المصلحة التي لم يشهد لها أصل هذا في الاعتراف بها نزاع عند الأصوليين بعضهم يرى أنه ليس في الشرع مصلحة إلا وقد امر الرب جل وعلا بمقتضاها ليس في الشرع مصلحة الا وقد امر الشرع بمقتضاها لعموم قوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فكل مصلحه في جلب منفعه فهي داخله في قوله تعالى ان الله يامر بالعدل وكل مصلحه في دفع مفسده فهي داخله في قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وعليه لا اعتبار بهذا الأصل اولا وانتهاء. كذلك ولذلك الشيخ الأسلام له كلام يقول من اعتبر مصلحة لم يدل الدليل على اعتبارها فهو إما أنه قد اعتبر مصلحة ما ليس بمصلحة أو اعتبر ما ليس بمصلحة أنه مصلحة وإما لقصور في فهمه ونظره وهذا يؤيده الشيخ ابن عثمين في شرحه على الكتاب. لكن على ما ذكر المصنف أو المشهور هنا قال وهو إما ضروري وإما حاجي أو تحسيني او تحسيني المصلحة من حيث هي المصلحه من حيث هي إما أن تكون مصلحة لدرء المفاسد لدرء المفاسد وهذه عنوان لها الأصوليون بالضروريات الخمس سيذكرها المصنفون وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنسب هذه ست بعضهم يجعل بدل العرض النسب وبعضهم يجعل النسب بدل العرض وبعضهم يزيد النسب على العرض وهذا الشغل اميل يقول لا بد منه في المذاهب لان ثم فرقا بين النسب والعرض فرق بين النسب والعرض حينئذ صارت الست الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنسب اذن درء المفاسد مصلحة درء المفاسد وشورع لها حفظ الضروريات الخمس أو الست هذه مصلحة الثاني مصلحة جلب المصالح جلب المنافع جلب المنافع وشورع لها ما يرفع الحرج عن الأمة وهو المسمى عندهم بالحاجيات يعني دون الضروريات الضروريات لا بد منه قد يحصل خلل في المجتمع أو في علاقات الناس بعضهم ببعض عند فوات بعض هذه الضروريات وأما الحاجيات لا الدين والنفس والعقل إلى آخره تكون محفوظة وإنما يكون فيما زاد على ذلك فيما يحتاجه الناس في المعاملات ونحوها الثالث الجري على مكارم الأخناق ومحاسن العادات وهذا ما يعرف بالتحسينيات كخصال الفطرة وتحريم المستقذرات ونحو ذلك ويسميها بعضهم التتميمات, التتميمات. إذا المصالح من حيث هي إما جلب مصلحة وإما درء مفسدة وإما مكملات وتحسينات جلب المصالح هذا معنون له الحاجيات ودرء المفاسد هذا معنون له بالضروريات ومكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات هذا معنون له بالتحسينات هل المصنح المرسلة تدخل هذه الأنواع الثلاثة أم لا هذا محل نزاع نزاع قال وهو أي اتباع المصنح المرسلة أو الذي لم يشهد له اصل شرعي أو ان شئت فقطع الكلام عما سبق ليقرر كلاما جديدا لأن قوله وهو الضمير مرجع الضمير فيه نوع إشكال فيه نوع إشكال وإن كان الأصل أنه إلى أقرب مذكور وهو أي ما لم يشهد له أصل شرعي إما ضروري وإما حاجي أو تحسين ولكن هذا فيه إشكال لأنه مثل للضروري بما هو متفق عليه بما هو متفق متفق عليه ولكن المعنى الذي يقتضيه ما سيذكره المصنف هو أن يكون الكلام عن مطلق المصلحة من حيث هي ثم يرتب هل هذه تشملها المصالح المرسلة أو لا وهو إما ضروري إما ضروري كقتل الكافر المضل لحفظ ماذا؟ لحفظ الدين وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين إذا قتل الكافر مشروع شرع مجمع عليه لكن بشرطه والمقصود منه حفظ الدين إذا هذا من الضروريات كل ما يحفظ الدين فإذا أوجبه الشرع أو حرمه نقول هذا ماذا؟ هذا من الضروريات إذا كان له ارتباط بحفظ الدين نقول هذا من الضروريات مثل بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين إذا كل منهما من أجل تمام وإتمام حفظ الدين شرع لهذه المصلحة فحينئذ إذا قيل بأن المصنف يريد وهو أي المصلحة المرسلة قتل الكافر هنا نقول شهد الشرع باعتبار المصلحة وعقوبة المبتدع شهد الشرع باعتبار المصلحة فأين المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة لم يشهد لها الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء وهذا معتبر فإذا أمر الشرع نص على شيء فالمصلحه معتبرة وإذا نهى عن شيء فحينئذ نقول المصلحة في دفع المضر معتبرة إذا لم يرد ذاك ولا ذا وثبتت المصلحة حينئذ نلحقه بذر المفاسد أو جلب المصالح وأما قتل الكافر وعقوبة المبتدع هذا لحفظ الدين هذا منصوص عليه أجمع السلف على عقوبة المبتدع وبالنص القرآني على قتل الكافر حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس هذا مجمع عليه بالنص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فعينئذ نقول القصاص هذا شرع وأمر به لمصلحة معتبرة شرعا وهي حفظ, حفظ النفسي وحد الشرب أيضا حفظا للعقل وللتصرف أيضا وحد الزنا حفظا للنسب والقطع حفظا للمال حفظا للمال إذا هذه أمثل للضروريات الخمس وهذه الامثله كلها مما اعتبره الشارع مما اعتبره الشارع فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة إلى أن هذه المصلحة حجة لماذا؟ قالوا لأن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد ولذلك الرسل انما بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها اليس كذلك؟ فحينئذ كل ما كان فيه حفظ للدين أو حفظ للنسب أو حفظ للعقل إلى آخره ولم يرد نص بايجابه أو تحريمه فنقول هذا مصلحة مرسلة فيتبع الأول فيكون من الضروري فيأخذ حكمه إما بالايجاب أو بالمنع إما بالايجاب وإما بالمنع والصحيح أنه ليس بحجة رجح المصنف تبعاً لمن القدام أنه ليس, ليس بحجه لماذا؟ لما ذكرناه سابقاً أن الشريعة كاملة فما من مصلحة وجدت إلا وثم حكم الله لابد أن ليس العكس لا ما من أمر وجد في الشر إلا وثم مصلحته إلا وثم مصلحته وأما القول الآخر فذا خطأ ما من مصلحة إلا وثم حكم الله هذا يختلف باختلاف الأنظار ولذلك رد على الطوف في مسألة المرسله في هذه المسألة والصحيح أنه ليس بحجة أنه ليس, ليس بحجة لأن الشريعة كاملة فما ذكر أو نظر إلى أنه مصلحة إلا وقد أمرت به الشريعة إلا وقد أمرت به الشريعة فعينئذ تصور مصلحة حيث لا امر نقول هذه مصلحة غير غير حقيقية بل هي متوهمه بل هي متوهمه وكل ما ورد عن الصحابة من الكتابة الدواوين وإلى آخره وجمع المصحف فهو داخل تحت عمومات أخرى داخل تحت عمومات أخرى وإما حاجي حاجي يعني نسبة إلى إلى الحاجة نسبة إلى إلى الحاجة يعني ليس في مقام الضروري لا يترتب عليه فساد دين ولا عقل إلى آخره بل هو دون ذلك بكثير كإباحة العراية سابقة وإباحة الصيد والطيبات وبعض المعاملات تقول هذا كله من الحاجيات مثلا مصنفون بتسليط الولي على تزويد الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات كتسليط يعني جبر الولي الأب وأما غيره فلا على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشة الفوات نقول هذا من الحاجيات وهو مصلحة اعتبرها الناظر في كون الصغيرة لا تدرك بنفسها كون ذاك الرجل كفعا أو لا فحينئذ جاز للأبي إجبارها جاز للأبي إجبارها لكن المثال فيه نظر هذا أو تحسين يعني نسبة الى التحسين والتزيين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد صيانة للمرأة يعني لما شرع الشرع الولي في النكاح لما قال لا نكاح إلا بولي قال صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لأن المرأة لو زوجت نفسها لا سفيدا من ذلك الميل للرجال وكذلك كأنه يفهم منها أنها تريد الرجال وهذا فيه نوع خدش الحياة، فصيانة لهذه المرأة عن أن تخدش حياءها أو يفهم منها الميل إلى الرجال شرع الشرع الولي شرع الشرع الولي لكن هذا ليس بظاهر لماذا بل هو يكاد يكون من الضروريات لأنه قال لا نكاح إلا بولي لو كان من التحسينات لما قال لا نكاح إلا بولي لما جعله شرطا ونفى حقيقة النكاح وإنما هو من, من الضروريات فإذا نفى الشرع وجوده من جهة الشرع نقول هذا من من الضروريات كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف يعني الحاجي والتحسيني نقول هذا ليس من متمسك المصالح المرسلة وإنما ينظر فيهما في المصالح المرسلة إذا كانت من قبيل الضروريات على الخلاف على الخلاف. فأما التحسين والحاج فهذا فيه نزاع فيه فيه نزاع لكن ذكر المصنف هنا عدم الخلاف في الحاج وهذا ليس بسديد بل الامام مالك رحمه الله يسوي بين الضروري والحاج. وإنما الذي يكاد يكون فيه اتفاق هو هو التحسين هو التحسين. إذن الاستصلاح وماذا هو, هو اتباع المصلحة المرسلة؟ اتباع المصلحة المرسلة يعني الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره وخلاصة ما ذكر مصنف هنا أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها على ما ذكره لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لأنها وضع حكم بغير دليل وضع حكم بغير دليل لأن الأول بالاستقراء استقراء الشرع أن الضروريات مردها إلى الخمس إذا لها أصل فكل ما كان فيه حفظا لأحد هذه الضروريات الخمس فلا هو أصل فإذا اعتبر مصلحة مرسلة وألحق الحكم بالضروريات الخمس إذا اعتمد ماذا؟ اعتمد أصلا على قولي بأنه حجة وأما الحاج والتحسين فليس لها ضابط لم تنضبط حينئذ إذا الحق مصلحة مرسلة بالتحب الحاجي أو التحسيني نقول اعتمد أصلا لم لم يوضع لكن الإمام مالك رحمه الله يعتمد الحاجي كما هو في الضروري إذن إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لأنها وضع حكم بغير دليل وإن كانت من الضروريات فهي فيها أو محل خلاف والصواب عند المصنف أنه ليس بحجة والأولى أنه لا يقال الاستصلاح اصل من أصول التشريع وعليه يكون المصنف المصنفون في شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان قد رجح أنها أصول أولى لأنه قال ثم أربعة أصول أخر مختلف في الاحتجاج بها شرع من قبلنا راجح أنه ماذا؟ أنه حجة وقول الصحابي بشرطه الراجع عند المصنفون أنه حجة والاستحسان بالمعنى الأصلي العدول عن حكم مسألة وقطع النظائرها لدليل شرعي هذا أيضا حجة متفق عليه إذن هذه ثلاثة أشياء أصول مختلف فيها والأصح أنها حجج شرعية أنها حجج شرعية. وأما للصصناح فليس بحجة شرعية فليس بحجة شرعية. ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس والقياس يحتاج إلى كلام طويل نقف على هذا صلى الله وسلم على نهاية